وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْكُمُكْ சரி உணமி ஜிசிம் اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا نندل التي كنتم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آه وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لَمَّا جَاءَهُم إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا أَتَيْنَا هُم مِّن ச லி கலக்கமீ நக்கீன وَمَا مَا ிமியமன உசலி ஃபி ஃபக்கீ أَنَمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِ ஜி நவீள்கும்பயதீஷதி قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى شهيد قل ان ربي يقذف بالحق عن لا امر